الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفرا أو ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا ifkon جراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلم وزورا، وقالوا.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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤْلَاءٍ يَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا تاخذا من دونك من اولياء ولكن ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 من ثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشق.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 وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر ما وأضل سبيلا.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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا, وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأص حاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ تَأْخِذُونَكَ إِلَّا هُوَ وَالَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا بِهِ بلدة ميتا ونس خَيَاهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامَ وَأَنْاسِيَ كَثِيرَةٌ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَاتَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 فَإِذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلَا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَهُ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ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 اذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا تاقين ايمانا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما